بسم الله الرحمن الرحيم قد سمع الله قولا التي تجادلك في زوجها وتستفي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هم أمهاتهم إن أمهاتهم الا اللائي ولدنهم وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا وإن الله لعفو غفور والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون بما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا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 ان الذين يحادون الله ورسوله كبتوا كما كبت الذين من قبلهم وقد انزلنا, وقد أنزلنا ايات بينات وللكافرين عذاب مهين يوم يبعثهم الله جميعا فينبههم بما عملوا احصاه الله ونسوه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 وإذا قيل لكم تفسحوا بالمجالس المجالس يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون قبير يا أيها الذين آمنوا إذا ناديتم الرسول فقدموا بين يدي جواكم صدقه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 استحوذ عليهم الشيطان فانساهم ذكر الله أولئك حزب الشيطان ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون إن الذين يحاذون الله ورسوله أولئك في الأدلين كتب الله لأغلبن أنا ورسلي ورسولي إن الله قوي عزيز لا تجد قوم يؤمنون بالله واليوم الآخر واجدون من حد الله ورسوله ولو كانوا, ولو كانوا اباءهم أو ابناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله لا إن حزب الله هم المفلحون